توراة ومبشرًا برسول يأتي من بعد يسموه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا سحر مبين ومن ظلم ممن افتلى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم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 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا الذين آمنوا هل دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب نليم تؤمنون الله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخيكم جنات تجري من تحتها لنهار ومساكن طيبة في جنات عدن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 يا أيها الذين آمنوا كونوا أصالا لله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطالب طائفة من بني إسرائيل وكفر فَأَيُدْنَنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ بسم الله الرحمن الرحيم مسبحوا لله ما في سموات وما في الأرض الملك القديس العزيز الحكيم هو الذي بعث في لمن رسول منهم يتلو عليه موآياته وي